من يقرأ الكتاب ها العقيدة؟ من يقرأ لنا؟ سعد الصمد يا استمعت يقرأ عفيف. طلبوك يا عفيف.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 قال من؟ فقط <تصفيق> إخواني من المهم توقير ماذا؟ هذا العلم رحمه الله عز وجل وإن هذا الحافظ كان إماما في السنة وذكرنا ترجمته في أول الدرس كي نعظم مثل هؤلاء إلى إمة وأذكر أن كنا نقرأ على شيخنا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 يعني بعض الناس يساوي بين المصنف وبين وبين القار يعني الشيخ قال الشيخ محمد بن هاد ثم بعد ذلك قال الشيخ مثلا الذي أمامكم أصبح الشيخ الذي أمامكم بدأ الشيخ من هذا غلط فقال الشيخ محمد بن هادي حفظه الله بل قل قال الشيخ الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن هاد رحمه الله ثم إشرح في في كتابك والحافظ أبو بكر المسمعي اللي كان الحفاظ لأمه وكان يعني له مستخرج على الصحيح البخاري مثل هؤلاء إلى إما ينبغي أن يوقرون وإذا كان الطالب يوقر العلماء وإن شاء الله يعني أخونا عفيف منهم حتى ردة تنبيه لفائدة العامة يعني طالب العلم كلما كان موقرا لأهل العلم كلما كان متعدبا بأداب العلم سيحصل علم كثيرا فقد قال وكيع رحمه الله بالأدب يفهم العلم وكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وألظاه يقف على باب زيت وتأتيه الريح والأغبرة ولا يطلق الباب على عبد الله بن عباس فلما يخرج زيد ويقول له يا ابن عم رسول الله لو طلقت الباب قال أريد أن تقعج لي وأنت طيب النفس حتى يحصل منه علما كثيرا كلما كان العالم طيب النفس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 كتاب شيخنا الشيخ ربيع بن هادي مرحبا يا طالب العلم وبحمد الله قد شرحته كاملا ونقل في الميراث فهو كتاب من أمسع الكتب في أداب طالب العلم مع كتب السلف كتاب ابن عبد البر كتاب البغدادي إلى آخره فالحرص في أداب الطلب من أهم المهمات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 وكان في مجلس أحمد رحمه الله زهاء الخمسة آلاف طالب خمس يكتبون والباقي يتعلمون من دله وهديه وسنفه فالأدب كان مطلوب عند المتقدمين من أهل العلم فإذا كان الطالب على أدب والله سيحصل علما كثيرا إذا كان الطالب على غير أدب فسيصرف عن العلم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 في كتب أدب طلاب العلم إذن تجد في كتب المصطلح أبواب باب أدب المحدث باب أدب ماذا؟ الطالب فالشاهد من هذا إذن الله خير أخانا عفيف فتح لنا هذا الباب حتى حتى نذكر أنفسنا أول ثم نذكر إخواننا نعم وإياكم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن يفرم الإسماعيلي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب أهل السنة بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا رحيما الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة قال رحمه الله عز وجل اعلموا وقبل ذلك في طبعة الخميس ذكر إسنادة هذه الرسالة قال ابن قدامة أخبارنا الشريف, الشريف أبو العباس إلى آخر الإسنات وهذا الكلام من ابن قدامة في كتاب ماذا؟ أخذناه يا إخواني في أول الدروس تأوله. ها؟ تأوله. فانت يا عفيف في كتاب ذم التأويل في كتاب ذم دم ذم التأويل قال المصنف رحمه الله اعلموا رحمنا الله وإياكم قوله رحمه الله اعلموا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 وقيل ان اهل الجبل هم اهل جيلان وقيل ان اهل الجبل هم اهل جيلان فقال لهم اعلموا وهذه الكلمة اعلموا فعل أمر بمعنى تعلموا بمعنى تعلموا واقتدى واقتدى المصنف رحمه الله عز وجل في ذلك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 قال رحمه الله فعلموا قال رحمه الله فعلموا ومعنى اعلم فعل أمر كما مضى معنا بمعنى تعلم وهذه الكلمة إعلم يبدأ بها في التنبيه إلى الأمور المهمة وهذه الكلمة يبدأ بها في التنبيه إلى الأمور المهم إلى الأمور المهمة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 إلا من عظم طريقه السلف الصالح. وأما هؤلاء الح هؤلاء الحزبيون لأنهم لم لم يعرفوا التوحيد ولم يعظموا طريقه السلف فإنهم دائما يقولون أشغلتمون بماذا بالتوحيد ويقولون إن التوحيد يؤخذ بكم في نصف ساعة وبعضهم قال في عشر دقائق وبعضهم قال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 ويأتي من يأتي ويقول إن التوحيد يتعلم بين مغرب وعشاء مثل مشهور حسن سلمان يقول إن التوحيد يتعلم بين مغرب وعشاء تقرأ قيادة طحاوية التوحيد تعلمته احذروا من مثل هذه الأقوال عظموا التوحيد في قلوبكم والتوحيد لا بد أن يدرس ويكرر ويعلم في كل دورة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 هم أهل الحديث وهم أهل السنة هم السلفيون هم أهل الأثر هم الطائفة المنصورة هم الفرقة الناجية فهذه كلها أسماء لأهلي لأهل السنة لذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم حتى تقوم الساعة لذلك لذلك قال البخاري رحمه الله هذه الطائفة هم أهل العلم هذه الطائفة هم أهل العلم وقال أحمد بن حنبر رحمه الله إن لم يكونوهم أهل الحديث فلا أدري من من هم وقال كذلك يزيد بن هارون إن لم يكونوهم أهل الحديث فلا أدري من هم وعلق القاضي عياض رحمه الله عز وجل على كلام أحمد قال إنما أراد أحمد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 بالأحاديث لكنك لكنك تقول كما قال بعض الناس هنا إن هذ الحديث هم أقرب الناس إلى الحق أي أنهم ليس مهال الحق لكن ماذا أقرب الناس إلى الحق هذا من أبطال الباطل فاحذروا مثل هذه الكلمات فاحذروا مثل مثل هذه الكلمات فإن هذا هذه الكلمة كلمة والعياذ بالله مخزولة وكلمة قبح الله قائلها قبح الله قا نعم قائلها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 قبل الكبار ليس مجموع الفتاوى على كبره يحفظها الصغار قبل الكبار إيش يقول بشيخ الإسلام الانتيمية قال هذا اعتقاد من الفرقة الناجية إيش المنصورة فنرد على هذا المبتدع الكذاب بأن نقول له إيش في كتب شيخ الإسلام التي يحفظها الصغار قبل الكبار عدم التفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة والفرق الناجي وقد رد عليه شيخنا الشيخ ربيع بن هادي رحمه حفظه الله كما هو معلوم في كتاب أهل الحديث هم الطائف المنصور الفرق الناجي وكتاب كتاب مطبوع وكتاب ماتع للغاية هو كتاب ماتع للغاية قال رحمه الله أن مذهب أهل الحديث كم باقي على الصلاة تم نص ساعة والله وقت مبروك توقع عند هذا القدر؟ ما رأيكم؟ ها؟ نسمعك نستمر ها؟ برحمن ولن توقف نستمر حتى, حتى نوزع الدم بين الناس لأنه إذا كان واحد يقول سيضرب لوحده لكن الآن اضرب الآخر طيب نستمر قال رحمه الله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 ذي قد سماها الله سبحانه وتعالى وان القران هو كلام الله وان هذه الكتب هي هي كلام الله التوراه كلام الله الانجيل كلام الله القران كلام الله فاين الله تكلم بايش بالتوراه بلا شك ولكنهم حرفوا ماذا كلام الله بعد ذلك كذلك تكلم الله بماذا بالانجيل ولكنه بعدك حرفه كلام الله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 هنا يقرر لك هنا أن مبحث العقيدة ماذا توقيفي ماذا قال يا إقرأ ما قررناه ماذا إقرأ وقبول وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صح به رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معت عما ورد به ولا سبيل إلى رده إذا كانوا مأموريين بالتبيان الكتاب وسنة مضمونا لهم الهدى فيهما مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم يهدي إلى سرط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. هذا حق، فهذه المقطع يدل على أن العقيدة ماذا؟ توقيفية. فإن المصنف رحمه الله قال: وقبول ما أتقى به كتاب الله وصحت به الرواية عن الرسول. وهذه العقيدة لا نخرج عن ماذا؟ عن الكتاب والسنة.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 توقيف ليش كبابي ماذا؟ المعاملات الأصل فيه الحل لكن هنا الباب ماذا؟ توقيفي فلو أن إنسانا أحدث بدعة فمن المطالب بالدليل؟ المنكر أو المحدث؟ المحدث لأن المنكر على ماذا؟ على الأصل وهو أن الباب باب إيش؟ توقيف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 على التوقيف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة هذا حق هذا حق فنحن مأمورون باتباع الكتاب بالكتاب والسنة مضمون لهم الهدى فيهما وهذا حق إذاك يقول شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل ومن تدبر يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومن تدبر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 كانوا أدق الناس إيش نظرا وأعلم الناس في هذا الباب بصحيح المنقول وصريح إيش المعقول وأن أقوالهم هي الموافقة للمنصوص والمعقول لذا أقوالهم تأتلف ولا تختلف وتتوافق ولا تتناقض والذين خالفوهم يعني من ها يعني أهل البدع والذين خالفوهم لم يعرفوا حقيقة المنصوص ولا المعقول قال شيخ الإسلام والذين خالفوهم لم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول ولم يفهم حقيقة أقوال السلف ولا إمة لذا لما أنهم لم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول ما يعني المنصوص؟ يعني المنقول أهل السنة قال شيخ الإسلام فيهم ماذا؟ قال من تدبر كلام إمة السنة المشاهير في هذا الباب نحن الآن سنقرأ هذه الرسالة وسنقرأ هذه الرسالة بتدبر يقول شيخ الإسلام من تدبر كلام أئمة السنة كلام مثل هؤلاء المشاهير في هذا الباب في باب العقيدة إيش يجد منهم؟ قال رحمه الله علم أنهم كانوا ماذا؟ أولاً أدق الناس نظراً ثانياً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 وصاروا مختلفين في الكتاب مخالفين لماذا؟ للكتاب فصاروا مختلفين في الكتاب مخالفين للكتاب قال الله تعالى وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي إِيش؟ شقاق بعيد هذا في شق وهذا في شق ومخالفة للكتاب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 قال شيخ الإسلام رحمه الله إن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف صار أهل التفرق والاختلاف شيعاً صار هؤلاء عمدتهم في الباطل ليس القرآن والإيمان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 فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف صار أهل التفرق والاختلاف شيعاً صار هؤلاء عمدتهم في الباطن ليس القرآن والإيمان ولكن على ماذا يا أبا العباس قال رحمه الله ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم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 فهم ماذا؟ فهم السلف. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله لما كان يناظر المبتدعه كالتبليغيين والإخوانجية. وقد كان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله يسمي الإخوان بالإخوانجية في بعض في بعض لقائاته رحمه الله عز وجل. كان يقول نحن نقول بالقرآن نقول بالسنة الشيخ يحشرهم في ماذا؟ قال وَإِنْ قلتم بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فَإِنَّكُمْ تفهمون الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةِ على غير فهم السلف الصالح على غير فهم السلف الصالح الآن المبتدعة الإخوان المفاليس يقولون التوحيد كم قسم أربعة أقسام ويستدلون بذلك بقول الله تعالى إن الحكم إلا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 أهل السنة قالوا تراجع ليس لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله وإنما لا إله إلا الله لا معبود إلا لا معبود بحق إلا الله ولكن الحاكمية ماذا قسم الرابعة يقول شيخنا الشيخ ربيع بن هادي فالصدّق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 ونعتذر منكم على الإطالة لكن الله المستعان